تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير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 را الى انك اذ جئته بالبينات واذا كففت بني اسرائيل انك اذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم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 منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين